للا انها نظا كلما انها نظا نزاعه للشوى فدعوا من ادبر وتلى وجمع فوعى ان الانسان خلق نوعا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ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 صلاتهم يحافظون انائك في جنات مكرمون ثمان الذين كفروا قبد لك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عذيل ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا اننا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسروحين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعد لا يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُم إِلَى نُصُبٍ يُفْضَلُونَ خَاشِعَةَ الأَبْصَارِهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَانُوا